ما يكذب به إلا كل معتد أثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بغلان على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عربهم يومئذ لمحجوبون ثم يصلوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علية وما أدراك ما علية كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم ضرة نعيم يسقون برحي في مختم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عليه يشرب بها المقرضون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا نظروا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فتّهن وإذا رأوهم قالوا اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظهون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون